السلام عليك يا حضرة العلماء براءة المسلمان داعب خشائى المسلمان سلامك إن شاء الله بالسلامة الإيمان و بالسلامة الإعتاق <تصفيق> ربع السكرين و بالسلامة الإقصص سكرين أن و تشي ديش ان شاء الله و السلامتي او عافك بالبراري كفوانا بكي باشي على المصالح سلمن و تشي غير مرتو و ديك العالمين دخالتي و لا تشريعوا لا قانو الغزاريوا لا عقيدوا لا فرماني صلى الله عليه وسلم وقال هذا لمروض كان كبلاً رأي علماء ورأي كاو مكان لا عبادة لا عقيدة أولا كمشتيد رزكاو خلقوشي شركو توصل بيديو کاری غەڵەت دەبێ خۆش ویستەکانی من کتێبێکم دەخوێن لەوە لەو ڕۆژانەدا لەلایەن اینسانێکی زۆر گەورە وە کە خیتاب بە پێغەمبەرە سل الله علیو وسلم قسه لبە پێغەمبەر دەکا و راست هل هنوي هديانو هنوي حق السكر اويت كيف يغادر منيرتيوس او وش في امره هذا يمكنه كان هو مسلمان سوف يشاورك وتشوف استخدامك لعقد ندى لها وعدا لكنه توصل یعنی دوست کردنی و ئاغا لە ابیلی خود خدا نه. یعنی دوست کردنی و عاشق کلمات لب ابیلی خود خدا نه. که تو خدا تۆ هیچ بر نتيجة لنا بانسان وبملائكة وبدار وبعث وبقوم وبقبيل برب وارك ترى شئك؟ لازم يوكر القرآن لم يرد عليه تأسفنا زور الإنسان كان خليته في القرآن معنى القرآن تحرير ایدانی حدیثتانی که برسال الله بسالله و با ادابی زۆر گوروه لە دارون خلچه با بۆ کردنوی دارونی کسی خوی قرآن و که برسال الله برسال اقل کاری صليق کاری زۆر مقەدیمەکە دور نەخەینەوە ئەمن عەرزتان دەکەم دەڵێن ئەگەر اگر لەمابەینی ئینسان و خدا دروست بووایە دەبوو ئەوەڵین واسیتەیەک شەیتان کربایەتی لەمابەینی خۆت خۆی و خودادا وەختیەک کە ئەم شەیتانە کە مەنزەرە و مەحزەر و و تابڵۆی ميكروب كيسيال سرزي شيطان، والتي بأمر خدا خدا لعلتي يأكل، لعل يعني بأبد لا رح يتقابي بش، ويا في غمرة فرمة المتنامي لعل والحيوانات، الزمن في غمرة إما دع الجلعل اللي مشترك شیطان که تابول، پیسیم، میکروب و کسیفی لیترونی آخری که نا امید دوید لحن خدا چه دلید؟ دلید ربی فانفرنی الیه یومی و باعثون رو لخدا دلید، فنان بو خدا و هیچ کسیر و حضرت آدم که پیغمبره ولا نا. باز باز. و خوششیستی خوانای که توصیله، لقای تازه منیگی ولاد که وقت مبارزه عنتی تو بی که بخاطر آدم دروازه باز خواجایی اگر تو خواجایی تا وقت خدا بیمیال و تاروش قیامت خواهد فرمی فاین نک مینامون زلی برو تو هر بدران دنیو تنام بیه. حالا یه ازش که تابلوی میکروب کسیفیا حاضر می‌وست وسیله وسیله‌ای نبیند که یک که نوار جدی و که مسلمان مترسول الله، یا قرآن نمی‌نوید، یا چه غم‌بر نمی‌نوید، استحکال داده بیانه، استحکناده بین دو و خواند خیلی، و خواند از نوی دشی، خۆمان خواند خیلی دشی، و خواند کوی دشی، و خواند کتی دشی، و خواند کرشد دشی، و خواند برسید دشی، نه تو هیچ مشکلی دشکوهی هالک یمن عزیز دلاری تین خدا. کسانی که دنیا، آوروجه ان شان الله تین الله بس في البرزنت شيء نخدم فيه غبرة أو كذا نكين وبعد أول القرآن كين يعني ملاذ الله خدارات الله كي غبرونا وكذا رازم يتوه نخاف في نوح في أهل جعوات شکان الله خوشی استن وقتی که امس الله عیانی دلایل خدا دینی را بوقانی کافریم که جوابی خدا ندا که سر و بندجیب و خدا نی و جوابی پیغمبری خدا ندا نوازیم سلامت با عیانی تنبعین با شرف و دینی دەبێت، کوڕەکەی خۆشی دلیم کرکیف چاوی غرق دلیم تا یک بدي عشت عائشة والله بخول او مهاجمي أو عندي واوداراني جه اخبار لعصمان واوين خوض الله اول جك شيء سواه ولا قال يعني خوضو كريم لا خوضه عادي لكن دالا كان بدك ترجع بس كان بدها اخبار بدها تجي واش هيك خراجه أموال ذاك هيك فرمنا اهل خدا نا. فرمی نا من اول و مين فرمنا اهل شميناتي چون كه اينهني با توجيه ارشادي تونين ما خنواري است تونين جاويد كه غمبربيه و لعل عظم بيه نرسو تو كنلا صار فيه قبرو او و بي شاتل خالكه درستيكه دوخه لز ده ده كثير سكان الإنسان ب بمشتلافهم نمرين. أوفي يا غنبر إخوياه، أوحدي بولايها. خد على قلبي كل دوت هو بس هالتوالي أظلم ذات. أجل حزينان ترليون إنسان بيجلا كل زيار. اجل بفرض محامي واحد في غنبر دي. إيش في يا غنبر له هو شريعة دولتنا. بتحكي تاني. توالي بشر لميزاني ترازي أكدا وحزة محمد لميزان ترازي أكدا طالعا لبرابر خوالا أولا صلى الله عليه وسلم خل خوي خل تحقيه لك صلى قلت سكيدك يا فاتيمة افعل ما شئت فإني لا أغني عنك من الله الشيء أولا في بيشتو عز آثمان وقرآن بودي، أو رسول الله يعني. أو هيرز بهيرز أو كاروان بكاروان ملايك لعثمان ونازل ضمن وشر الخضاك للجهاد في غابة صلى الله عليه وسلم ما أدام فوتك أو روحكي لدفت ديه بيك من حت الموتوكناك غير <تصفيق> نعوذ بالله في غبر دروتك خدا دروتك أو قلت آوات آوات تقول بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة و برج الإنسان لا تقول أن القرآن نعوذ بالله في غبر دروتك نعوذ بالله لا ده أن يكون الدنيا يتحدث وفي رسالك لأن الإسان مظلوم كان رجاء توفيده أو رجاء كحلل في محمد صلى الله عليه وسلم لكي نشاني الشبيث داعه رجاء لخلقه لك لخل وإستيجا محاذن من دور بقرآنك كخواه فليه أو إذا كأيوة كالبخداء فقط أو نجيل أو رجوع ذلك إذا كنت أصدقائك بخداء نايا گواری، شوید، ایرس، تراغات، کلی زلیل، منظومی شمسیان که جوتا فاصیل نابلی این و خدا دا که باشید دوریم درمان و خدا ناگر ایلا با انسانی شی فقیری، زلیل، فقیری پیر دویر، فقیر دویر خدا اگر نظر بله دان باشه three من نظر باد من نظر، با نظر اما اولا یک نظرShkihaban آشاو من عهاد點 بما من خواصر الجزدان اعتزی هر وی اللتي اذا بشاده ما همون المخشاو اترامان هار رجعتان مجان راول ا Burnahag i perde قرصتان ایغزتان واش اقوى واش جزيل واقوى جيل خدانا فرشايا خدانا عايا خدانا شر وقت مندا خدانا لا تصد تختي جبروتي جبريت الديكتاتوري ده مشو خدا خدا خدا من يجلتان ارذكم كدا نوصل بالفرز لو صنم يا صنم أي بود بود ولا ما يقوله؟ لا يقوله نجاح دي سنة يقوله الله خدا بملائكة لا يقوله يا إبواء لبيك من الخزمة إنسانة كيف يمكنه من دولة يمكنه كيف يمكنه إنسان من الله يا سنة حسن بحجنة نفياك شو والله نفياك شو ثم يا الله ترهان الله خداؤك خدأي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أو رجاء السؤال ينزلك وهو معكم إنما كتم لحظة بل جو تانم أسمع وأرى سكانت البسّم تاوليتانم رأيتانم لقت رأي من راسك دون بخل تانم فزين في الدنيا، أو بقنا روحي من درب. برو بدو صد صد آية القرآن، أو يبدون جادة إلزامي. خير في الرجاء في المئة. يا أيها الذين آمنوا، خارون شركا، خارون إيمان دارك. أهل عقيدة، أهل إيمان بأله. الذين آمنوا او كسان ايمانا يقعوا على المدامس استغفر الله لخداع النفس حاولوا لخداع النفس هل كذ لخداع نفس ايمانية هل كذ لخداع نفس ايمانية هل كذ لظالمو لقد غد لا يا الدنيا شرما يداري ملعون جاء جاء ملعون وترى ليفرض خلق ايماني 100 الله اهارون انتيكا إيمان دار الله خواب ترسل لو بتصوم حول بدن الوسيله وَسِيرَ وَشَيْءٌ شَيْءٌ وَسِيرَةٌ إِنَّ وَسِيرَةً دَرَجَ وَسِيرَةً بَلْ وَسِيرَةً حَرَوَ وَسِيرَةً حَسِدَانَ وَسِيرَةً وَجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ بَرَانِ كَيْفَ كُشِنَ لَرَجِلِ قَدَامٍ همو بعين يجلس تاخذيك قيامتيك خواتي لا يشدك ليني لو يعوان مدره خدا برواته عهد فيما لقو خدا مدرسيكوا اما الجهاد جهاد, جهاد, جهاد النفس لقو شيطان جهاد عقل لقو نفسه شيطاني خدا وانات في به نبيها سجل لا خدمتنا لا جورج خليك البارح حرامتك الدنيا بعدني نغوال يا شباب خا مالتي يا شباب اقول يا اولاد خا مالتي يا شباب وراها تناضوا بعد قلت يا أجل خدا القرآن في خمرنا وعيا، أجل كذي خدا القرآن في خمره وعيا، لعلكم تفلحون. أجر حولي واستيلان، أجر كي أكون لربي خادا وعبادة. تفر من الجذب إنما خوايا. جاء خوش عشاء من بوعوا إنسان ببحث وريب قال للسرذيب، للقيامة إن شاء الله درجات البرزبين بيسبك. تبقى قرآن كتوصيلة وصيلة غير تقارب قرآن يصيحنا إن الله خدال يشفى من المدارسين و لا يكسر كدوس في الشوال لابدت يا عز وجو خدايا نعجل لله يشفى من المدارس توصل بالقرآن توصل بالسنة الله توصل بإيمان وتصل بعبادة يعني شيء يعني أي بركة خشكانة هل مشكلة كان هي لأن خوشيها كردنيا صدنيا ضعيفي ما عدنيا لا قلماوي كتير زوامي وهناوي براءة نادرة بخدا بخدا يا حلال خدايا خدايا بحرمتي أن قرآن خدايا بحرمتي أو إيمانك من همبته وخدايا بحرمتي أبنى جزاعتك من ليكم أولا سيلا أولا سيلا رزقائك و والسيلا زرع علماء لأبو بكر الصديق و... فتعالين دوراو نقوراو فمعناتها استقر والسلام من الذيبونه ولا خداد تو زكاه جمعه ك زكاه تكال هني حرر اصل حب العمر بالرويحه النشن اي مشكله ترى انا ما الجميع كان لدس هات في غمر اخوه خيانه في البشريه نفسها. ليس موضوع اننا في غمر خيانته شو بيقول يا مشى موسى وللعزم وجثرمون. فخرمون ليك بيقولوا لا اسوا ورجوها وزكاه. حساب کرده هر چند نعتی ادم است، بلکه مارک بیست سه دی، هر نفر چهار نفر با روز و یک نفر روزی نمی‌شود. هزار و دوصد هزار نفر جمعیه. وای چیکیه خدا. خدا به قدرت من نزدی فرار قدرت من نزدی. لپاش من لشتی لەگەڵ بیادی وی لجل ملاه لجل آمطر آنها آمطر آن کوه خدا بله. چی تی لآمطر آنها؟ مگر یهودیان ناله اهل سورا سورا تیمی و جروب مگر مشتیات ها استعرأت كفرها لذلك من جلتين جديداتهم خلق قوائل إيمان بكثير بكثير إما ملاكات من وجود حينها لقد قدوا ملاكات من شر مانا أناس, أناس كل مالي دفرني أكبر الله عليه وسلم إذا كربه أمر أكبرنا وحكي أبدا المتكي كنا يأتي بكثير أعواني لإبراهيم ذكرت تقول لخاتر إبراهيم لخاتر موسى وعسى نعم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيثه أي خدايتك زندوي أي خدايتك فالداري أي خدايتك شفادري هاري برحمتك أستغيثه أم أنت رسل رحمتك، أم برحمتك برحمتك وخدايا برحمتك وخدايا أما أما عقيدين في يغنبرك كمانا هلكم زيلة أو دسترافتين إن شاء الله لدفت في يغنبرك أو الرجاء خدا وعدي بإملا وحظة الدين ولا خزمات في يغنبرك صلى الله عليه وسلم تبيع يا رجل فرن يا حي يا قيوم ای زندو، خداي زندو، اي خدای پايدار، باقي و بيشنن، به رحمتت كاستيش، توسط كمبي به رحمتت تو، يوسط كي جمل خوش است، لمعي عزيز مصر، خسري شا، خدا دزاريشون بود، بخوان وضعالك او خلكه ترجع انت ترى طال عمر يوسف لي صار فراو دركاو ظلم بلا كافر دخل كانه واش تيقعدي جمس الدراب وتربال وكاري بالجو كيف يصبح رزقان دكاء الزنا أي الزوانة كان كيف يصبح رزقان دكاء لكفر لزنا لآرق فقد الله وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقت يكبول كان هاواری دکا خد آماده کلیس بوزینا بۆ زینا؟ هەموو آفرته که دوان وزیحون نمیت با دلیل خزمان داری کشکان من که او رزگار دکا خال ما الله الله حضرته یا خداعها وارد كملته خداعة ورد كم وسيلة رزقك أي خداعة لم لم داها لم داها شيطانك أجنان يثيره قال من عارض الله زلخا سبكه لفمي تغتي سنة من في خدريته أو ها وارد خداعك يسر زلخا بوتیه لە آمه از رویدی از طور پیدا بۆ بود روگی دارده دارده دلی؟ در ترسی لیوکه بوتی کبی بیمی لیوکه دویدینا نیویشت من صنا من لا ینفعو ولا یلر یو سفر موی آیتو در ترسی كنظرتي هيا ونكازان لا تخافي من الله الواحد القهار الصنيع العليم ما ترسل خدائك قهارا كسراب دارا كبيث سرا كثاريه كعلم هيا بسركا كمانده سنتوب الله لو كنت أقسم على شادك آثرتي ما كربان ذي حيل بعض كهذا يكدوت ويصوت لا دواء حتى وقت القدر. أما ذبيعوزين، ترى وشيا، ترى وترك إنه كذا كورات في جزء من فكذبته وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبول فصدق له من الكاذبين. لكانوا لي زلاحم خدم أبوه قضاء ركى أراك. يجع الأكل عسل فيه شواد رداعي، يصب دروجك لا تمعي آخر دوار. فلأن كل دوار دراعا و... معناه وأن زلاحم دروجك. فلا ماري دارك أي شواد. ماذا يستطيعون؟ هل يستطيعون خدابك أتوازيله؟ هل يستطيعون خدابك؟ هل يستطيعون خدابك؟ أو يستطيعون لدنيا وليس كيام الدابرا إن شاء الله محفوظة توصل بدعاء مثال دعاءك لا توصل بدعاءك يقول أنه يستطيع دعاءك يا بريطاني مسلم، دكواش كير ديك يقدر فلوس تخوضوا على بخير الموقف. ألكاسلمة الدنيا، زمان خلافة عمران، كهفية، بريطانية، نابولية، يعني, مجباران يعني دعاء. يوم كفر. و از و او بو او بو بو من خدا لو ئەو بەزم و بازم رزمه هیچ دروست کردەوە کرده و سر معولان خدا و خسته و به دشمنی که یکرد آن دست به دین کن بوک برنامه برنامه های اگر نباید خالق ساز دکار بوک رود مل و لا خدا حضرتی عمر رضای الله <سؤال> بی بوخوی چو حضرتی عباس مانی پیغمبر صلّى الله مستجاب الدعوه دعوی بوها. واهب خدا دعای قبول کننده. چو خدمتی يا یا عباس ایمانی خوشی است پیغمبر صلّى الله عليه وسلم. اینا من ويما وش يلبك دعاء دعاءنا اللي في <تصفيق> غنبر ذكر جلنا دباهين في <تصفيق> غمرة صلّم دعاء ذكر دباهين استي في غنبر فوتي نكذيرش خبرك إيه إما هاتويم لخدمة تودعتي نجوا بعانا بكين تو دعاء الله خد دعاء لقبوله تحصل بدعاء الإنسان صالح دخش بيعي وك عمل هم صحابي في كي غمبره ماشي ولا خدمه مالقدا كي ما. كي غمبره هون اي كي غمبره والله ما كي يعني في غمبره دا أو إخوان في أغنبر في, في قبولنا كنت المتوصل من مردو بدار بربار كما أخذي أهل السنة وجماعة كما جمعون الصحابي في أغنبر والتابعي والشافعي والحنفي والمالكي والعلماء الإسلام والأبو بكر واجمل أبو بكر بوكان واجمل هذه السراء وأو كأو جورانة ده بيأخذها بناسين. هم بقولوا في الحديث في الله عليه في في الله عليه وسلم, وسلم. لحديث اللهم أي خدایه این وسيلتي اليك ایمانی بیتا من بولایتو ای خدایه فقط ایمانی من باتو حا هموطن هموطن تن وسيله ای ولی ایخوار غیر ایمان رجوتا اتاکتا حشتی بیتا وسیلنیا وسیلی ایشن اخوة شير نعوذ بالله اخوة بيد صلاة نية اخوة فقير نية اخوة هجار نية اخوة دربار نية. نية. خوة... سبحان الله جماعتك في انا ناو اي خوشي ياسكا نوم زغلتك ياسكا امن سمجل ايوه اهد ارض الشيطاني ومن خدام اذا انا انا انا ما انا انا احمد ورحمان ومحمود وحسين واداوين من اجام لێنیە وەکو ئاگاو کوێ خاو سردار بيام بلين بيام بلين هزاران و رئيس پێم بڵێن پێم خدایان خدایان خودایان دروست کردبوو خودای گەورەمان فەرامۆش کرد بو یێ لێی ناترسین هیە لێی ناترسین لەچینەمەزرایک تاورە چاو لە ڕاست و چەر دەکەین دا ئەو کەڕەتە هەرچی لەدەستمان بێدەیکەی حەیوانێکی مەزڵوم ڕقیان لەساحەماڵوو جوه اندري نعم لقد خدا اجالي جي ش جاي قوتي ان اكتب هذا سبحان الله هو خايه لذهني اين دائم امر علي كلا خدمتك يا غباجه رجوله في الريفه فهم افضل ما يتوحل به المتوسلون الإيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيل الله إيمان علي فرميه قول يسمي الشيخ إنسان كم مترسل بيتيار إيمان بالله وفرمي إيمان برسول الله وفرمي جهاد جهاد علم جهاد نفس جهاد لقافر من الهر لقال غدار مكار لقال صهياني نامت کدوانی دیه که حس کامال یه رخان قصر مسلمان انده اما الشیطان که امريکای اتراو بریالی دادوانی هرسی مسلمان که دا لامريکا داکریه کنحقی نیوه بواده که بواده وید تو مسلمانی توا مرتديعي توا إرهابي توا إسلامي خداي نشل خداي أجريما نصلاة أجريما ضعيف توا نصلاة دار إخوالي أقول يا رسي أبداي أو ديالي أربون أبدا أول ما أرسك تسراد يقول من خدام مدائن او ڕۆژە به یه قدری در این مورد، هرچه تاکی کش را رخا، پیشنهاد دیرانی، آن کافی که خب روی مسافر خانه فت کلایبو لگم ریشه، حتی حتی وجد دکان، مزدور کانی و سر حصاری، خسی مدائی منصفو میشه کشی انصارب دوْه پیش از این دوست داره و نمیاد تو این نمای او اگر من نمای منم تو لطفش خدا یا دلایل دنیا خانواده اش و والله کنند. و اللهی شدن و خواه دشواری اسرار و این چون کرده ای لا رگ دrs Yupانه ای ای ر bio هر تواس Flight number تحمید و همکم در مردوا كان رو بونمین اونه من مدهク داره كان وسلم بواق برو برد ک کاری باو اثنأ کو قرآن دا مporte بور کاری آندم اثنأ کاری آندم من ت ئەوێ بای شێندەی بەو قورئانەی بە درۆ خواردی یەک میلیارد و چوارسەد ملیۆنم زەرێتکرد لەخاکی هەڵاڵی خۆم دا کواک خوای خوای جیان بە هاواری مەزڵومانەوە وەرە ببە هاواری ئەو قورئانەو ئەو دینەوە وەرە خوایە کەسانێک دروست کە بن الله بخواهد که خدا یونس پیامبر نیست. اما زورش پیدا داریم. گناه داریم. ملاس، ملاس، پس گهشان حتی لذتی اندیل جه ملاکی باش. با شک، با مالها ثاني اقرباره الكبار اولنا كفرين كهشي ملالي ودروع يوانيه يا هجن يا جلمه يا قريه زنينه اقولك يا جلالي يا مياء دبيله يونس في جندار استي ودو سال دعوتي خولدك قام ولاي الله دون فريمان يا دنيا دعاي الرقي هوداستي وڵاس بەجێ دێڕێ بزانی ێس یێنس چی بەسەر دێت یێنس ئاوای بەسەر هات ەی خوای یان ئێمە دەبێ چمان بەسەر دێ چەن دەبێ ئەمری تۆ دەکەی و زەنون لە سوڕەی ئەمبیا دەفەرهێن داستانی ساحەبی ماسی بخوێردنەوە زەنون یانی ساحەبی سنينوام التكريت بديه يدلقى البغدار رقيها السالة خلق بي حناق وقوى معناه شيء أوعي فظن أن لن يقدر عليه كي وابو لما تشوش تقول سنيناتن خداوار فنينبه يونس فالله أنا كقرآن دوماً لجربتوه شو قراءة دارياكو سؤال كشفي مو أنا في غملاني جورا إخويا كشفي هاد كنجدو أو ده السريع غرق به آخر قرآن يشرح مثل إنسان كليشفي إسلام دير داريا قر آخر بنائي أودر جوش ولا طرآن الله نيو عوتوه ها إنسان أجر وسانيك يجبي على مسيرة لا يداشين يديه يا اخي يا امال اخوا علينا يا شو دبي يا مشوان يا سيدنا محمد صل على فرانه ودا اوثر كنانا نذانه بحر يونسك يا غنبرة سبكا إنسان حول دار الزجار بيه فلا دار في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لو كارك أنها وارك لأي الخدايا هتك سيتي بحق مية معبود بيه الله بيه إلا ترن لأي الخدايا ظلمك أخوات صدفة الفرنير ولولا كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم الدين اجل اقصين أَوْ او اقصينا صين كربايه حوالي لخدان كربايه توسلي بخدان كربايه لزجي ام اس سيدنا تاروج يعني, يعني خبري های خوشیستان جا فیغم بس آسلان بفرمین او دعایی نصر خاندی هتیا و جنید بینو سیتوه باریکا بو هر مشکلی که دارم نارده او دعای او نگرده دعای هزارت وان سفصال کافره دلقرآن درویه دلقرآن درویه دلقرآن اسلام درویه حو دانشمندی کومونیست و مسیحی شواروی و سن سال تحقيق دا كان لا خيانوش نداليا كان دا بروجي يخص الاغدالش من دا كان ديارنا هادشي كنحاول دابا نايبيناهم يعني و بحر دي. كل ديانه لا غير ما ننديرك ديتو دريا ز کی حال دادن میگه نشال کرد رفیق خواهند حكي لنا. زینجو هیچی نه هست. دانشمند کمونیست که داره دلیه، امن کتابی که فهمان دوست او بنی القران دوانت محمده الله و أن محمد الرسول الله. هر کی آق يا ناس ترى شعور وجلبي او ما في لا ما تاهتي لا ناسه و... بس قال يومها مشفقه سامد بيت خضار رجار دتك خضار موزدي يا للرخاني لهوديراني معاشر خدال يا الله يا الله يا الله فقط خدال خذا في غمران ينادو ينادو أو حالي كل دوا، وآخر القصة ما هوش اللي من الغين دياره غم، لفنيه يونس ما رجعار كل ديو وكذلك ننزل مؤمنين قوم وفي غمران، وإيوش إن شاء الله، خذنا فلما دارني من زاددا، لا لا وتشي وار، لا رجال أو خلك مسيري توحيد آل دنك ودواء الشرب نكبة ودواء توسل غلط نكبة عقيدة ضعيفة نبيا لن يقين بأجساد يا الله من جانبها وري ودسم والله بهواري ودسم. يعني أهم المسلمين لفرنسا عران لك سلمان. سلمان يوجد بعندك مسلمان سلامة يواجه وريك دكتور عالم وملايا. شاید شما chilling cues که به HD van member! دید glucose پیدا تو خدمه باPsی ایا ایمان که زیفه اق بردر که باود را اول souluy ف Bil nutritional بنا حلال evne الله و هلم عد spent نیو إنسان فقط كايش كاد يصير عمل أو عمليات ما برند ذاك. فما؟ بني إسرائيل ذا جايل زناني حذرتي عسادا وجايل زناني حذرتي مشادة. سين في الوجه والسلطان قرر هذا رون وكمدير وبروي وشيه خمود دكتي بۆ وەختی خۆی ناگەنە نە دێ نە شار نە ئاوەدانی لەمێننەوە ڕوو لەو شاخە لەو شاخە ئەشکەوتێک لە ئەشکەوتەکە دەست دەکەن بە دانیشتن و حەسانەوە ئەگەر خەبەریان لەبێتەوە بێنە دەرێ بڕۆن دەرکی ئەشکەوت گیراوە بە شاخی گەورە بە بەردی گەورە با دەی با باشێ چۆم ڕوتریاردەرین با گوشیت پێیە ئەلۆ بستیم بێسیمت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 لكن كيف كسيق ما هو او ذا كاين تكاله في يعني تواصل بر عملان عندك نفس كيف الفن الشركه تاريك دجيا وبرسيل تولي انسان ضعيف اي اوليا بالاخوه ايجان عند اي كوباكي شركتو عند اي كوباكي شر كو شركه من دار پرچه ما را کم بو شوالیم دکل دم و شیروشتکم د دانیو برخوشتکم دفروشت دعوکانی مخیو دکلی واری حت مواد لگل من دعوکانی شیدکم اندو شیو و کردو لحادث یک دا هینام و خزمت دیکو باک هرکین کرد هماشا دکن هرکین خوتن دلن نایه حالی انسان وکوی انسانی با نره کورده باو خبرگی دا ای کلب و خیابان وكوتان وخافي خاطئين جنيهم في هذا الوضع او شكاية دياتة عثمان او كروتان اي دا يكوبا وكتان سبحان الله دلال والله من داركان من مرسيل والإشياء لا شيء لدوه بس دا برده يكوبا وكمن دا دا حتاد رنجگرفتی شو آخری شو دایکولاتون خبری هنده و که خبری اندوزاتی را سر دیجو و جلو کدوم؟ لوخدا ایا جلبرخ حتی شو آروم کدوم روزگار ماندی؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله به ذکر کسی بعدش دیت خوان اغاثان لوانه بك نوكري سندكن فعليك اندكن حقي انت لي فدن لا مجير مثلا فبالكان ان يخامر مجد تنتخلا وانا اراك يا رشوا بنان فعلا ندار وجع الكسب ان شاء الله خويا والله هش هش على الموارث يجيك انتي تشتري حتى كيوا النجم دولت سن صالراته من جد ومراكز مركزها وزوريا كاوثات اكتوبر في الشارع من فرداري ومن لورق اخواذا ثقيلا امير عزم الكبرى اطار ثم ري ثقيله في تكوين تيامرك فينا قطت تويلس حتى كي تكون كل دو تمرش او زاوجوش بروبي بدلا ثقيل لحق لا توعرذ من الكهود الروي مالي بالدور في خدا يا جلبرس خاطريش أو كان عندور الجرمان كذي في غمر دفن دوبه شبه ذكلاش دور لإيوه أهل إيمان أمة في أدمبرن حتى واحد يخشى كدور لإيوه ده ومن بي والله يبليه إن شاء الله نرجع بي عديل لخدمه خليه و ياك كتقتليني حاجه اثرت فيك دغريا لو واك يا جزيله كبو خوي ثقيل وميزكي فقير وم في دار باب وسط ما يخبوا عيدا نسد صحوا الرجال تشيله قلب البلد فيها المجد و يدي شبابها قال لي کمالگا ایدوه ایتمدول پیشکوتن صنعت ماشین زندجی دولاندید دولان اموز آیتن بو خواهی آفرته تیجوان چاک بایو بان پین ششت غیری هبو خلق کمالگا ندکر درستی آخری پنه یومینا فی با خاصرک ویدی نارک زیر رگ زیر ویدیدیم بنام آب و كتم والله يا ترى كل اللي ننام يقول لك يا شيخ النادم لو احرش وها مجبور بخوف انا لك البوزنه لوك اخوي من اجامدهم النبي تعيل في الشام ايرها سمع شانك عرفت شكل والله يرضيك خد والله مجبور لابد نالشان انا اود بي بحقي في خواح حوالي اخويا استاذ المثل توجهت نحو به او هم وركته ولا خدانات الزين اوهيتني لا خدانات الزين او ادجري او اد الارزيا شو مريه دفستمها لما الله فور رزير بمين اداني منشان حيوان ده وده خوارق اللي بس او كارم كلوا لا ترسيج ولا مزينة على قلوبهم ورجالهم في غلب الصالحين لسميه يجاري بذكادات أي برا كان أي خشكة كان أي تيرة كان أي زخرفة كان أي باصرة كان أي دينار كان فقد بعمل صالح بقادة ف قد بعمل صالح رجع ده عنده بأدمينه لذا لغنت حبوا كسانا ولاني كيسه متاسفه اني ارسل لديكم مانيا نرد ولا خدا خدا ناديني تهران نرد ولا جلك خدا صالح خدا نكن ناسنا مالي خدا بجرانا لا تاخذني خدا نهاث يا خدا يا غمر الشوشي غرق اوكا لا تتركنا شويه لا تر خطايه دنجنا شني يا متوشي با درسته این آرز هنم نا باید خوش بیشتا هنم انشاء لە اگه تنه خوتا هنم اگه تنه ماندان تنه اگه تنه ایمان تنه فری بواله و فرطه و انسانی نظام مدقوان هر خدا بواله دبی هاواری بید هر خدا بواله دبی توسولی بید هر خدا بواله دبی اقدام وی تازه هل خدا أبو عادة <عالي> يدفعي ذردي هل <ديكي> خدا خارنا؟ خدا أياه لخزنة الدفاع لنا أو خطفتك <أخدأ> يا <يدكي> مرحني مرحني <مالحمي> بريني سردومي شكناً سواياً وكي جعله أكام كي خوشي ما ما كي لك نووي الحمد لله الاجازة داورة المدرسة ذاك هذا كان شاء الله تقيوا ركن خوكم بالنسبه لي نمت نيجي